الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال الشيخ خالد المشيقة حفظه الله المطلب الخامس الروقى الروقى جمع رقية وهي الكلمات التي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه لحديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة رواه رواه مسلم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 وقيل المراد ما كان عليه أهل الجاهلية لأن الرقية مؤثرة بذاتها وقيل المراد لا يسترقون غفلة عن الدنيا والأسباب المعدة لدفع العوارض بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتابي العقيدة المختصرة في العقيدة للشيخ دكتور.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 منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل ورقى نفسه صلى الله عليه وسلم ورقى أصحابه فالرقية مباحة, الرقية مباحة وقيل انها مستحبة كما اختاره المؤلف حضر الله تعالى انها مستحبة يعني أن ترقي الناس أو ترقي نفسك أما أن تطلب الرقية فلا غير مستحب أن تطلب الرقية من أحد غير مستحب ولكن أن ترقي نفسك نعم أن ترقي غيرك أنت تتفضل عليه بذلك نعم يرقيك أحد إذا ما في بس لكن أنت تقول لأحد تعال اقرأ علي تعال ارقني هذه الذي كرهها أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين ألفا قالهم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون قال لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد السين والتاء للطلب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 إذا فعلها قال اولا ان تخلو من الشرك وسياتي ذكر الرقى الشركيه ان شاء الله تعالى بس اول شيء قال ان تخلو من الشرك دعاء غير الله تبارك وتعالى مثلا طيب قال أن يعتقد انها لا تؤثر بذاتها يعني هي مجرد رقيه وان الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وهذه اسباب والاسباب هذه قد تنفع وقد لا تنفع لكن في النهاية الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى أن تكون مفهومة المعنى يعني لا يجيك أحد يرقيك ويقول كلام أنت ما تفهمه كلام أنت ما تسمعه شيء وكلام أنت ما تفهمه شيء ثاني كونك ما تسمعه قاعد يقرأ مثلا القرآن بصوت منخفض ما في معنى لكن لما يجيب كلمات أنت ما تعرفها قاعد يقول شنو قاعد تقول قال لا هذا شيء أنت ما تفهمه الكلمات منخفض ما يجوز ان غالبا هؤلاء يدعون الجن ويشركون بالله ويدعون غيره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 بقوله أعيدكم من كلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين حتى نزلت سورة المعوذتان فكان يعوذهما بهما فما في مانع من الرقية قبل نزول البلاء ما في مانع شاء الله تعالى نعم الخامس لا تكون الرقية من عراف أو كاهن لأن طلب الرقية من هذين فيه فتح باب, فتح باب لإتيان الناس إليهما والطمع يعني حتى لو كان هذا الذي يرقي يعني يقول كلاما مفهوما ويقرأ آيات من القرآن وفل... لكن هو معروف أنه ساحر دجال مشعوذ كاهن عراف فهذا لا يذهب لحتى لا يغري الناس به ب... ب... غدا الناس عندما يرونك تذهب إلى هذا يقول فلان متدين طالب علم كذا يذهب إلى العراف الفلاني فلا تفتح على الناس باب شر فلا يجوز اتيان هؤلاء حتى لا يغترهم أنفسهم ولا يغتر الناس بهم وقد يدخلون عليك شيئا من الشرك لهم لا يصبرون عن هذا الأمر نعم. السادس الا تكون الرقيه بهيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة, حاله كونه جنوبا أو في مقبرة أو حمام أو حالة نظره في النجوم وعلل هذا بأن فيه مشابهة لحال السحره والمشعوذين مثل بعضهم يقول لا أقرأ عليك حتى تكون جنبا أو أقرأ عليك في الحمام أو مثلا يلمس المرأة يضع يده على مفاتنها أو غير ذلك أو حتى على غير مفاتنها يعني الأصل لا يعني لا لا, لا يكون في الرقي شيء محرم أو يكشف عن شعرها أو ما شابه ذلك وعن عن جسدها بحجة أنه يرقيها أو يخلو بها فكروا الباب هو إياها الحال يقول أنا أرقيها ما بي عندي كل هذا لا يجوز يجب أن لا يقع في شيء محرم أثناء الرقيه وبعض الناس يعني يذهب بأخته أو زوجته أو ابنته إلى أحد يرقيها أو كذا فيقول اطلع خليني عن وياها غلط غلط خل... لا تخل يقول لا لا ما اطلع تبي ترقيها ترقيها جدا أبدا لأن هي تكون ضعيفة في حاله وإذا كان هو ما يخاف الله قد يعني يعتدي عليها والعياذ بالله وحدثني أحدهم أحد الإخوة عن أحد هؤلاء المشعوذين هو المشعوذ يحدثهم والعياذ بالله يقول أنا أقرأ عليها لوحدها يقول وأضع يدي على فرجها وأضع يدي على أعوذ بالله لأنها ضعيفة مثل هذا الوقت هذا وقد تستحي وقد تخاف وقد كذا المهم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 الدعاء والاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة يعني الناس مع الرقة على ثلاثة أحوال الناس مع الرقة على ثلاثة أحوال اما أن يعتقد أن هذه الرقة هي التي تشويه هذا الشرك أكبر هذا الشرك الأكبر أن يعتقد بها ويعتمد عليها اعتمادا كليا هذا الشرك أكبر أن يعتقد أنها سبب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 فيذهب الى هذا الشيخ ويتعلق قلبه به وان هذا اللي بيوظفه وهذا اللي بيعطيه وهذا اللي بيساعده ينسى الله تماما هذا شرك اكبر اذا اعتقد ان هذا بيده الامر هو الذي يرزقه هو الذي يعطيه هو الذي كذا هو الذي يوظفه هو الذي كذا هو الذي يرزقه فهذا شرك اكبر اذا اعتقد انه سبب لكن نسى ان يعتمد على الله صار قلبه متعلقا به وهو لما تساله تقول له لكن كل شيء يقول نعم كل شيء بيد لكن قلبه معلق به هذا شرك اصغر الثالث أن يقول هو السبب وهذا من باب الاسباب وكل شيء بامر الله وكل شيء ويتذكر هذا الأمر هذا هو التوحيد ما في باس كذلك الرقى نفس الشيء إذا اعتقد انها هي بذاتها تنفع وتضر وترفع وتخفض هذا شرك اكبر إذا اعتقد انها سبب لكن نسي الله هذا شرك اصغر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 وذلك تسمع أسماء غريبة يعني هذه أسماء الجن يناديها لتساعده وهذا دعاء غير الله تبارك وتعالى والرقة تجوز يجوز أن ترقي, أن ترقى, أن ترقى المسلم ويجوز أن ترقي الكافر لو جاك إنسان كافر مريض يجوز أن ترقيه تقرأ عليه آياتنا من القران الكريم أو كذا أو تدعو له أن يشفي الله لا بأس بذلك يعني ليست شرطة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 وهذا أقرب الاقوال بالشروط السابقة للرقاء نعم التمائم هي ما نسويها في الكويت عندنا يسمونها الجامعة أو اليارعة وهي آيات من القرآن الكريم تعلق على جسد الإنسان إما للمنع من وقوع البلاء يعني كاحترازي شيء احترازي أو بعد وقوعي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 لكن إذا تيقنا أنها آيات من القرآن الكريم تيقنا أنها آيات من القرآن الكريم رجل صالح مثلا كتبها وهي آيات أو أرانا إياها أنها آيات ملفها لفها على كتف أو على زنده أو على ذراعه أو كذا لطفل أو غيره ليرقيه بها أو يحرزه بها أو غير ذلك فهذا اختلف يعني العلم فاذا كانت التمائم هذه من اشياء غير معروفه طلاسم وكذا لا تجوز قولا واحدا اما اذا كانت مجهوله ايضا لا تجوز من باب الاحتياط اما اذا تيقنا انها يعني من القران او اد اذكار وادعيه معروفه وكذا ما فيها طلاسم ما فيها دعاء جن ما فيها كذا فهذه مختلف فيها اهل العلم هناك من منع وهناك من أجاز هناك من منع وهناك من اجاز خاصه بالنسبه للاطفال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 قطعة نحاس على يده وأشياء أخرى يعني يستخدمها الناس للعلاج أو غيره يقول هذه لها حالات الحالة الأولى مثل ما ذكرنا في الرق أن يظن أنها هي تنفع وتضر بنفسها هذا شرك أكبر الحالة الثانية أن يظن انها سبب وهي ليست سببا هذا شرك أصغر الثالث أن الحالة الثانية عفوا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 أو عليهما طيبون آخر قال غير صحيح هذا الكلام وهذا مجرد شيء نفسي هو بحث علمي يقول هذا الكلام قد جردي جربت جربت بات يعني الناس كلها هذا وفي ناس حط خيط تقول والله يعني من حطيت الخيط راح الألم وراح كل شيء وهذا بس الخيط شو مسوي ما سوي شيء كلها أشياء نفسية فقال لهم أعطوني بحث علمي يعني في أي جامعة علمية زين قال هذا الكلام ان هذه الحديدة يعني فيها شيء ما فقالوا لا ما عندنا شيء يعني علمي ثابت لكن في ابحاث لكن كحقيقه علمية معتمده من جامعات معروفة في ابحاث وهذا لا يوجد وسكت فانا اميل لقوله حقيقه يعني انه يقول ما في شيء علمي يثبت ان هذه فعلا تنظم كهرباء الجسم أو كذا لكن في شيء نفسي نعم في شيء نفسي ويقع في ناس يحطونها ويقول ترتحت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 نفس شكل هذه الحبه تشبه لها جدا شيل الحبوب وحط لها الفيتامينات الفيتامينات ما تضر تنفع ما تضر ولا تقول لها انك غيرتها هي ما تقبل ولا لها انك غيرتها وجرب يقول فعلا في ليله غابه فيها القمر الوالده مو موجوده شلت حبوبها هذه وحطيت لها الفيتامينات واستمرت ها شو شمال الحبوب قاعد. قلت لك انا الحبوب هذه مهمه جدا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 أن هذا ينفع فلا بأس به يكون نوع من العينته وإن لم يثبت علميا فالأصل أن هذه كل أشياء نفسية حتى لو قالك واحد بالتجربة زين التجربة أن هذه ممثل الأدوية على تجربة مجربة أدوية تشرب وتأكل هذه أشياء يعني ما فيها شيء ظاهر الحبوب والأدوية شيء ظاهر شيء تأكله يخالط المعيد هذا شيء غير ظاهر خيط شنو يعني حتى يقال بالتجربة أو حلقة أو ما شابه ذلك في هذا هو العلم العصري الذي يؤكد مثل هذه الأمور لذا قوله الا لا يثبت نفعها الأول الثاني أن يثبت نفعها سبب التجربة الظاهرة فتكون الاسباب الحقيقية الثالث أن لا يثبت نفعها بالتجربة الظاهرة فهذه ممنوعة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 سبعون ألف من أمة يدخلون الجنة بلا حساب على عقاب قال لهم الذين لا يسرقون ولا يكذبون ولا يتطيرون والتطير هو التشاؤم والتطير هو التشاؤم وقد يتشاءل الإنسان أيام بشخص عندما يراه وهذا حدثني أحدهم يقول دخلت إلى محل فأول ما دخلت عليه هو صاحبنا هذا كان أعور يقول هو ما دخل الاعور بس ما نفاتح اليوم طرده وسكر الباب وراح بيته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 فالتفت اي طاوس غراب نعق اي خير او شر في هذا ومنين اين غراب نعق كيف دخل غراب نعق بالخير والشر قال غراب نعق اي خير او شر في هذا والله لا اسافر معك خلله مش عنا يعني القصد ان هذا كله من التطير انا اذكر اني سافر ما سافرت قفلت كنت في السياره فعملت حادث حادث بسيط جدا جدا جدا يعني ما في شيء يعني هو واقف وأنا واقف وراه حرك حركت رد وقف ف شيء بسيط ما ما, ما فيها فيه شيء بسيط جدا فنزل ليش قلت اخي كما صار الخير يا اخي سيارتك ما فيها شيء سيارتي ما فيها شيء وكذا يعني وافت جاي بس قلت ليش ما لما انتبه وانت فاجاتني وقفت قال بس ما راح اسافر اليوم قلت له نعم كان ما راح اسافر اليوم هذا ولا خلاص ما راح اسافر اليوم تلاحظوا لا مو تصدق تصحي عقيدتك خذ عقيدة كنت تروح في سيارتك ليش وانت مسافر كان هذا اولها الحين الله يستر باليدي لا تطير لا تشاء بدا تسكلام في موضوع العقيدة فهذا التطير محرم هذا التطير محرم لا يجوز نعم والأصل ان الطيره لا ترد الانسان عن يعمل عكس الفعل الفعل يدعوك يعني التطير يدعوك الى الامتناع التطير وكان التطير عند العرب كان اذا اراد احد ان يسافر ياخذ طيرا ويطيره بالله اذا راح يمين قال يلا خل نسافر امور طيبه اذا راح يسار قال لا نحن مسافرين شؤم الطير ما يدري عنك يعني الطير الله اعلم ليش راح يبيني شمال باختياري هو الطير لكن عندهم هكذا هذا التطير هذا هو أصل التطير من يرمون الطير في السماء ثم ينظرون إلى أين يتجه فيفعلون أو يتركون هذا من الجهل وهذا من الجهل وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم بارك على نبينا إذا كان في اهل من السؤال ما في بس ايه الكافر الشرقي يكفي <تصفيق> الكافر الشرقي يكفي <تصفيق> لا ما يرقيك الكافر نعم إيه؟, ايه طبعا ايه طبعا الافضل ان ترقي نفسك هنا يدعو غير الله وين كان ملائكه وان كان انبياء المؤمن يدعو غير الله ما يجوز هنا